وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وترى هم ينظرون إليك وهم لا يبصرون هب العفو وأمر بالعر وأعرض عن الجاهلين وإن نَجْعَلُ لَكَ مِنْ الشَّيْطَانِ رَجْمًا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغز ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا صدق من ربكم وهدى ورحمة لقومين وإذا قرئ القرآن فاشتمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدر والآصال ولا تكن من الغافلين